هديناه السبيل إما شاكرون وإما كفورا إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعي را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 لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيت من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِمَةً وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِيهَا بُسُودٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّ أَسَوِرَ مِنْ فِضْتِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا